ويعذب المُنافقين والمنافقات والمُشْرِكين والمُشْرِكَات الضالين لِبِلَّالَهِ ضَنَّ السَّوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وأعدلهم جهنم وساءت مصيرا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 فمن كتب فإنما ينكتب على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أَلَفَ قل مِينَ لَكُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِن أَرَادَ بِكُم ضَرًّ أَو أَرَادَ بِكُم نَفْعًا، بَل كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بَل في قلوبكم وظننتم من نسوا وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا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 فس يقولون بل تحسروننا بل كانوا لا يحقون إلا قليلا قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم إلي بأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلم اِنْ تُطِيعُوا مُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَوَلَّو كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ لا يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله حكيما. وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدر عليها قد أحيط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا ولو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تطافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى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 في السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطؤه فازره فاستغلب فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغضب بهم الكفار